الذين هو الاسلام عند الله هو ليس يضام عند الله ديننا هو الاسلام عند الله من يظلمه ليس يضام عند الله يسعد في دار الاكرم يسعد في دار الاكرم عند الله عند الله اننحلون في امان حرب كبرى للطغيان اننحلون في امان حرب كبرى للطغيان وختام للديان مشت في دار الاضواء هو الاسلام هو الاسلام وحيد الرحمن بالبرهان للشيء بالبرهان توحيد الرحمان بالبرهان للشيطان بالبرهان هو تحرير للانسان هو تحرير للانسان بالبرهان بالبرهان مرفوع فيه الاحسان مقهور فيه العدوان مرفوع فيه الاحسان مقهور فيه العدوان فيه العدل والميزان فيه سَتَخَيْرُ نِظَارٌ لِلْإِنْسَانِ الْخَيْرُ إِيمَانٌ لِلْإِنْسَانِ الْعَقْلُ خَيْرُ نِظَارٍ لِلْإِنْسَانِ الْحَقُّ خَيْرُ كَلَامٍ فِيهِ الْحَقُّ خَيْرُ كَلَامٍ لِلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ لَا إِشْرَاكَ وَلَا أَصْنَامَ لَا نُصَبَ وَلَا أَزْلَامَ لَا إِشْرَاكَ لِلْأَصْنَامِ لَا نُصَبَ وَلَا أَزْلَامَ لَا تَخْرِيفَ وَلَا أَوْهَامَ لَا لَا لَا لَكِنْ تَنْزِيلُ الْعَلَّامِ عند الله يلزمه ليس عند الله <تصفيق> ليس باطل عند الله عند الله ليس باطل عند الله يسعد في دار الاكرام يسعد في دار الاكرام عند الله عند الله لا اشراك وانا اسلم لا مصاب ولا ازلام لا اشراك انا اسلم لا مصاب ولا ازلام لا تخريف لا اوهام لا لا لا, لا, لا لكن تنزيل العلى Кін تنزيل علان لا لا, لا لا لا لكن تنزيل علان